ولقد خلقنا الأنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبه الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيب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 لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك خطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد القيا في جهنم ما كل كفار عن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 ما يبدل القول لدي وما لبظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من نزيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول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 ودخلوها بسلام،, ودخلوها بسلام، ذلك يوم الخدود. ودخلوها بسلام، ذلك يوم الخدود. لهما يشاءون فيها.